سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعاه فاجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنساه إلا ما شاء الله إن وإنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى <تصفيق> الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من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 لسعيها راضية جنة عالية لا تسمع فيها لاغية